السؤال رقم 27 يعتبر الجولان بالمسلك المخصص للحافلات ألف مخالفة عادية ب مخالفة خطيرة جيم جنحة وعيد يعتبر الجولان بالمسلك المخصص للحافلات ألف مخالفة عادية ب مخالفة خطيرة ج جنحة